الحمد لله رب العمين وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبع عداه الى يوم الدين ثم أما بعد قد وطت الله عز وجل المؤمنين بقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء الحمى والسهر فمقتضى تحمل المسؤوليه وحمل الامانه وعقد الأخوة بين المؤمنين إنما المؤمنون إخوة أن يكون بينهم هذه المعاني ومن ثم يخطئ كثير من الناس فضلا عن أن يكون من داخل وسط أهل الاستقامة والالتزام إذا تطور أنه يطلب معصوما يعامله يعني بعض الناس إذا عامل إخوانه يجد بعض القصور فلان نظر إليه ولم يسلم عليه فلان يعني نظر إلي وهو عابد الوجه أو مقطب الجبين فلان يعني دخل علينا وكلم فلانا وكأني غير موجود لم يسلم علي ولم يصافحني ولم ينظر إلي فينفج ويعني يركبه الشيطان ويقول له انظر هؤلاء هم الملتزمون وهؤلاء هم الإخوة وهذا هو الدين وهذه هي السنة يكبر الموضوع كما لو كان يعني قامت القيام أصل هذا الخطأ أن الإنسان لا يحسن الظن بإخوانه وأنه يتصور أن الملتزم يعني المعصوم وبالتالي إذا كان معصوما فغير مقبول أن يقتل ومن قال لك أن الملتزم معصوم أو أن أهل الاستخامة أهل عصمة أهل العصمة هم الأنبياء النبي معصوم صلى الله عليه وسلم وكل نبي معصوم ولا يقره الله عز وجل على خطأ، وهم أكمل الناس، ولا يتصور منهم العوراء ولا القبيحة، لكن نحن لسنا كذلك. ومن ثم، حسبك أن تكون الأصول معصومه، أهل الاستقامة، أصولهم معصومه، وذلك لأنهم يتبعون الوحي من كتاب الله والسنة في النبي فصله، لكن وارد التقصير، وارد الخطأ، وارد الجهد، وارد الظلم بطبيعة الإنسان. طيب ما دورك انت احد امرين لا ثالث له اما ان يعني تاخذ في نفسك وتقول الله تكرر معي مش مره واحده ده مره واثنين وثلاثه وتعد خمس ست مرات وتقول لا لا لا مش ممكن وبعدين تتقمص تمشي جنب الحيط ويمكن تعدي الحيط كمان طيب أضررت نفسك والقافله تسير والناس يسيرون في طريقهم الى الله عز وجل ويتدرجون في معالي الأمور وفي مدارج الكمال وانت تخلفت جنب الحيط وتاخرت ضريت نفسك طيب ما تخليك الطريقة الثانية أحسن ما هي الطريقة الثانية تستشعر مسئولية تقول الله مسؤوليه الدين على كهية لأن الإنسان مكلف ولا مش مكلف مكلف رجل ولا طفل رجل وإذا كنت رجلا مكلفا فمقتدر رجولة والفحولة ومن علامات التكليف سنحمل هذه الأمانة أمانة الدعوة ويتحمل هذه المسئولية وبالتالي يعني يجتهد في علاج الخلل كذا على قدر استطاعته واحد سلم عليه وما الوجه يجي بعدها بشوية واحد سلم عليه ومضى والله يعني امبارح حضرتك يعني كنت جيت كده ودائما لو انك يعني لما تسلم على واحد تقوم تقول خلاص يبقى انت علقت ما استفادش وكرر الخطأ مره ثانيه وثالثه ورابعه اذا لم يقبل منك تقوم تعمل ايه تروح لواحد اكبر منه واعلى منه تقول له على فكره انا شايف ان فلان بيسمع لك ويستفيد من كلامك وبيرجع اليك وقد وقع منه كذا وكذا فلو انك نبهته وهل هذه غيبة؟ ليست غيبه لأن قاصد بهذا يعني تقويمه وعلاجه إذا عندك مية طريقة تكون إيجابي عنص فعال في المجتمع مؤثر كالنخلة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من منكم الذي عرف الشجرة التي تشبه المؤمن في شجرة تشبه المؤمن؟ قال ابن عمر الحديث البخاري فخاض الناس في شجر البوادي اللي يقول الجميز واللي يقول الأرعي واللي لأي حاجة نعم لا. قال ثم إني عرفتها وكان غلاما لكني استحييت شوف الأدب فلما سكت الناس ولم يحيروا جوابا قال إنها النخلة النخلة شجرة تشبه الموم لأن النخلة كلها نفع ما فيش أي حدا في النخلة لما فيها نفع وهذا واضح بالتب النخلة ما تطلعش أي حاجة لما فيها نفع فلما مشى بن عمر مع أبيه مروحين البيت بقى. ابن عمر يقول لأبي عمر قال لقد عرفتها يعني قبل ما يقول يقولها أنا كنت أعرف الإنسان يحب أن ابنه يكون قال وما الذي منعك أن تقوش طب ما قلتش ليه قال كرهت وان أتكلم بحضرة الأشياء شوف الأدب أنا أتكلم وناس كبار موضين زيكم نصيحة دفتها استحيت أن أنا أتكلم نعم الساهد كن كالنقلة كلك نفع المعرفة تخطب خلاص وما ما فيش لنا خضة بس في الدعوة درس يا أخي درست ثملة درستك تخطط طيب بعديش تطب طب طبخ مع بعديش تخطب ولا تدرس أطبخ في ناس تطبخ هنا لما بنعمل اليوم إفطار ولا ولا عقيقة ولا في مطبخ هنا وما شاء الله وقد يكون عندنا يعني طباخ واحد ولا اثنين وعندنا عشرين خطيب يبقى في أزمة في في في الطبخ قد تكون أكثر بس تطبخ وتحتسب انك تطعن اخوانك لا ت... تخطب ولا تطبخ لا نظف المسجد استقبل الناس الجدد وسلم عليه وابتسم لهم مر المعروف ان عن المنكر ابواب الخير كثيرة هات عود بخور وانت جاي من المسجد و... وانت جاي من البيت وعود كابريت وبخر المسجد ايه رأيك؟ اكنس المسجد شفت المسجد كذا في حاجه مش في ألف وسيله انك تكون صاحب همة ومسؤوليه وداه انما اوعى تكون زي كتير من الاخوه عينيه ما شاء الله في راسه وعمال يبص كل ما يشوف خطا يسجل لك شوف. شوف الاخوه ده ما بصليش ده ما كلمنيش ده حتى شغل اطفال الاطفال بيعمل ايه كل شويه يشتكي فلان عضني وفلان رسمني وبعدين تقول له بس يا حبيبي بس يا شاطر خلاص هم قدموش هكذا ما يقولش حدا حلوه أبدا الطفل ما عندوش غير فلان عبدين يقفل أغرف طول النار بيلعب مع فلان ده ومبسطين بس لما يحصل يجي يجي يشتكي. يجي انه ما يقولش فلان لعبنا مع بعض واتبسطنا لانه طفل لا تكن كالطفل بارك الله فيك فكن رجلا رجلا يحمد الأمان يتحمل المسؤولين كن كالنخلة كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. كلكم رائع وكلكم مسؤول ما قالش بعضكم كلكم كلكم يعني كلنا كلكم يعني كلنا ولا كلهم تعرف شخصيته قال كلهم شوف حتى في دي مش عايز برضو حتى مش, عارف مش عايز ينقل الحديث بطريقة ايجابية فصاصل قال كلكم راعي كان بيقول لهم طيب انت فين انا ضرر مضى لكن قال كلكم راعي يبقى كان بيعلمنا يبقى كان بيقول لنا إيه بهو ده الصح دي الإيجابية أرجو أن تكون هذه المسألة مهمة وهي كذلك مهمة إن شاء الله نرى يعني صور إيجابية لكن لا يخسر طبعا هذا يحتاج إلى ناس تكون صادق إن بعض الأخوة لك فرصة إنه راح يشتغل في الدعوة وبمخاطر يعني مش مش مصبوب عايز يعني يظهر إنه مسحت واسعة إنه إنسان كبير وماشي عمال يجيب الناس ويعلمهم لم يكن صادقا فالويد له والويد للناس اللي هو كمان فيش مبرك افعل هذا بنيا بنية التقرب الى الله ونية السعي في نشر الدين وفي نشر الدين وإقامة الحج على الناس على كل حال هذا آخر فصل من الباب الأول قال المصنف حفظ الله تعالى الفصل السادس كيفية التوبة من الغيبة بعد أن استقصى مسائل الغيبة وما يتعلق بها دقي علينا جميعا أن نتوب من الغيب قال الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى وابن مفلح له كتاب الأداب الشرعية كتاب كله أدب أبواب في أنواع الأداب يجدر أن يقرأ التوبة هي الندم على ما مضى من المعاصي والذنوب والعزم على تركها دائما لله عز وجل لا لأجل نفع الدنيا أو أذن التوبة الندم على ما مضى من الذنوب والعزم على تركها لا لأجل نفع الدنيا يعني لا تعزم على ترك الزنب لأجل الدنيا أو أذن يعني لأجل ترك أذن معين يصيبك يعني وإنما لله ولا تكون عن إكره أو إلجاء بل اختيارا حالة تكليف يعني لا تكون التوبة إكراها لأن رجلا يكرهه أو يلجئه وإلا لما صار التوبة بل اختيارا التائب مختار يختار أن يتوب حتى تكون له نية حالة تكليف يعني هو مكلف وإلا غير المكلف كالمجنون والصغير يعني القلم مرفوع عنه اعلم وفقك الله انه يجب على من تدنس بالغيبه ان يبادر بالتوبه الى الله فجعل الغيبه دنس يعني قذر وسخ نجس او وشروطها اربعه الاول ان يقلع المغتاب فورا ويكف عن غيبه اخيه فالتوبه مع مباشره الذنب مستحيله يعني مستحيل أن تكون تائبًا وأنت ما زلت تباشر الزم يعني تقول أنا لا أغتاب إن شاء الله بس ما كنتش زي فلان اللي بيغتاب تغتبت زي ما أنت بتقوله مستحيل أن تتوب وأنت تباشر الزم أقلع الثاني أن يندم على فعلها قال النبي صلى الله عليه وسلم ندم ثوبة والتائب من الزم كمن لا ذنب له التائب من الزم كمن نزم بلا يعني كالذي, كالذي ليس له زم فلا تتحقق التوبة إلا بالندم لأن من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه به وإصراره عليه إذن الإقلاع ثم الندم والندم معنى قلبي تستشعر الألم والحزن ونحو ذلك قال الساعد متى ينتهي عن سيء من أتى به إذا لم يكن منه عليه تندمه يعني إذا لم يتندم لن ينتهي ولهذا بعض الناس لا يحسن يعالج قضية استيقاظ للفجر لأجل هذا السبب أن يستيقظ بعد الفجر عادي خفل مش صفحة يوم يصحى صفحة يوم وعادي صفحة يوم وعادي صفحة سوف يكون موكوسا يوما بعد يوم لماذا؟ لأنه لم يعرف كيف يتوب من هذه الكبيرة كبيرة النيام أو النوم عن صلاة الفجر. فلو أنه ندم واستيقظ يوم يستيقظ متأخرا هو ندمان وحزين ومتألم هذا يوفق في اليوم التالي أن يستيقظ للفجر لكن صحت الساعة 8 زي ما صحت الساعة 4 ولا كوئي يعني أنا مود نفسي. مفيش ندم خلاص يبقى سوف لا يوفق الثالث أن يعزم على أن يعود إلى هذه المعطية أبدا قال الحسن البصري في تعريف التوبة النصوح ندم بالقلب واستغفار باللسان وترك بالجوارح وإضمار أن يعود إضمار يعني نية أن يعود هذا هو العزم يعني لا يحدث نفسه بالذنب الذي يعرفه من نفسه أنه لن يرجع إليه أبداً على الأقل هكذا ينوي. وحكى البخاري عن عمر وأبي ومعاذ رضي الله عنهم التوبة النصوح أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن في الضرع اللبن إذا حلب من ضرع الناقة أو النعجة أو البقره لا يرجع مره اخرى ابدا مستحيل ان يرجع فكذلك التوبه النصوح ان يتوب ثم لا يعود والمقصود انه يعزم على الا يعود والا قد يرد انه يسلب التوفيق ويعود لكن هو ما كان يفكر في ان يرجع مره اخرى فاذا رجع مره اخرى يحتاج الى تجديد التوبه وهذا إن شاء الله ينفع الرابع أن يتحلل ممن اغتابه ويطلب عفوه عنها يعني عن المعصي وإبراءه منها يعني من الغيبة وذلك لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء يعني هذا بيان لإقامة العدل يوم القيامة وتمام إقامة العدل لا تؤدن يعني والله لا تؤدّن الحقوق إلى أهلها حتى يقضي الشاة الجلحة التي ليس لها قرن من الشاة القرناء يعني الشاة التي لها قرن تطاولت على الشاة التي ليس لها قرن فنطحتها بقرنها والعجب أن الحيوانات ليس لها حساب ولا جنة ولا نار وإنما يقال له يوم القيامه كوني ترابا لكن قبل أن يقال لها كوني ترابا فإن الله تعالى لاقامه العدل يأتي بالحيوانات ويقتف لبعضها من بعض ثم بعد هذا تكون ترابا لا جنة ولا نار فإذا كان يقاد يعني يقتف من الحيوانات العجموات غير المكلفات فكيف بالانسان المكلف هذا باب اولى وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمه لاخيه او مظلمه لاخيه كلاهما فليتحلل منها فانه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل ان يؤخذ لاخيه من حسناته فان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات اخيه فطرحت عليه انظر للحلم والعب الذي على كواهلنا حتى تعرف قيمة الكلمة قبل أن تتكلم أو تغتاب إذا عرفت حديثا بهذا تقف الكلمات طابورا بين شفتيك وتكدثها قبل أن تخرج لأن في نقطة تفتيش فالطابور هي طول والكلمات تتداعى لكن لا يخرج منها إلا القليل وبالتالي سيكون هناك مجاهدة ومدافعة عنيفة ولعلّك بهذا تسلم أما إسهال الكلام إسهال في بعض الناس عنده إسهال في فمه، وبالتالي على طول يخرج يعني دفعات متتابعة ثم يحاسب عليها جميعا فإذا عرف مثل هذا من كانت عنده منظمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس سمى دينار يعني ليس هناك في الآخرة دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع يعني هذا الفلس المعروف الفلس من الدنيا وأموالها قال إن المفلس من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة يعني بأعمال ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم يطرح في الناس العيز بالله يتأمل هذه الصورة وأنت صاحب عمل تتصور الداخل الجنة داخل الجنة تقول ما يعمل كثيرة وأرجو أن ينفعني الله به لكن لم تنتبه لكثرة المظالم فتجلس ومعك حسناتك الكثيرة ويا اصحاب الحقوق رجل اغتبته او ظلمته او ضربته او اذيته فيقول لك حقي ما تجد الا الحسنات فيؤخذون الحسنات حتى تفنى فياتي بعدها رجل حقي تقول خلاص يقول لك مني ولا في حقي تتصور المساله سهل وانا هجيب له منين صحيح لك لا سيدي ما تجيبليش اعطيك انا انا معايا سيئات خذ وإذا كسرت السيئات عن الحسنات أو إذا ثليت الحسنات وبقيت سيئات هذا هذا الخزي والعار والشناش والنار ولا يزو قال وقد اختلف العلماء في هذا الشرط الأخير كل ما تقدم بالإجماع ليس فيه خلاف يعني الإقلاع عن الزم والندم عليه والعزم على عدم العود هذا كله بالإجماع لكن الشرط الرابع في تفصيل أخذ المصنف فيه بقية هذا الفرق وهو شرط التحلل يعني أن يتحلل ممن اغتابه يذهب إليه ويقول له أو لا يذهب إليه ولا يقول له هاك طرفا من أقوالهم في ذلك هاك يعني خذ طرفا من أقوالهم بهذه المثالة قال النووي رحمه الله يجب على المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة لأن الغيبة حق آدمي ولا بد من استحلاله ممن اغتابه الغيبة حق آدمي يعني عايز يقول ليست إذا كانت حق الآدمي فالله سبحانه وتعالى يترك حقوق الناس لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة على الإنسان شحيح بحقه لأنه يحتاج إليه أما الله سبحانه وتعالى فحقوقه مبني على المسامحة لأن الله عز وجل لا تضره المعاصي كما لا تنفعه الحسنات ومن ثم فإذا وقعت السيئات في حقه عفا فهو العفو سبحانه وتعالى من أسمائه العفو أما العباد فليسوا كذلك ومن كمال حكمته سبحانه وتعالى وعدله الا يظلم الناس شيئا فيجعل لصاحب الحق حقه ولا يعني يلزمه بترك حقه لأخي قال وذكر الشافعية وجهين في كونه هل يكفيه أن يقول قد اغتبتك فجعلني في حج أو لا بد أن يبين له ما اغتاب به هذا الكلام سأتي بالتفصيل في كتاب الأذكار معنا ومنه نقل المصنف هذا الكلام حتى يأتي بالتفصيل لابد من ذكره هنا إن شاء الله النووي يقول لابد من استحلاله يعني عند الشافعي. طيب وإذا قلنا لابد من استحلاله هل يكفي الاستحلال العام؟ يقول قد اغتبتك فجعلني في حلم من غير ما يفسر أو يقول قد اغتبتك بأن ذكرت أنك بخيل أو بأن أشارت أنك قصير أو بأن ذكرته عن خلقك الفلاني أو نحو ذلك فيفصل الوجه الأول يشترط بيانه فإن أبرأه من غير بيانه لم يصح كما لو أبرأه عن مال مجهول هذا أشد ما في المسألة يشترط أن يستحل المغتاب وأن يبين يعني لا يكفى أن يقول اغتبتك فسامحني يقول اغتبتني عملته بالضبط حتى ينظر إن كانت عملة يعني كثيرة سامحتك فيه كبيرة لا أنا غير مسامح والثاني لا يشترا لأن هذا مما يتسامح فيه فلا يشترا علمه بخلاف المال الثاني لا يشترا يعني أن يفصل لأن هذا مما يتسامح فيه يعني اغترتني بكذا أو بكذا الأمر واسع فلا يشترا علمه بخلاف المال المال يشترا لأن الإنسان شحيح بمال شح ما يقول لكن مسائل غير المال إذا سمح بشيء قد يسمح بغيب والأول أظهر استظهر الأول النهوي رحمه الله الأول الذي هو لابد من التفصيل وسيأتي إن هذا ليس بالصحيح قال والأول أظهر لأن الإنسان قد يسمح بالعفو عن غيبة دون غيبة فإن كان نعم هذا ظاهر على كلام يسمح بالعفو عن غيبة دون غيبة يعني إذا قال لي أنت قصير أو طويل مسائل يعني لست أنا الذي يعني ممكن أعديها لما لو قال لي أنت بخيل لا أنا لا أسمح بهذا وفعلا الإنسان يعني بعض المسائل تكون قوية تصعب عليه وبعض المسائل ممكن أن تمر فإن كان صاحب الغيبة ميتا أو غائبا فقد تعذر تحصيل البراءة منها رجل اغتابه غائبا لا يلقاه بعد هذا او ميتا هذا لا حيلة له لكن قال العلماء ينبغي ان يكسر من الاستغفار له والدعاء ويكسر من الحسنات وهو قول الحسن يعني يكسر من الاستغفار للميت او الغائب والدعاء له وفي نفس الوقت يكسر من حسنات نفسه وهو قول الحسن في الاقتصار على الاستغفار دون الاستحلال الاقتصار على الاستغفار دون الاستحلال إذن يريد نوع أن يقول من العلماء من قال لا يلزم أن يستحل وإنما يستغفر له ويذكره بخير في المواطن التي ذكره فيها بشر ولا يلزم استحلاله وسأتى أن هذا هو الراجح في آخر الباب ومنهم من قال يلزم أن يستحل واختلف هؤلاء الذين قالوا يلزم من يستحل المغتاب هل يستحل استحلالا عاما قلوا سامحني اغتبتك ولا لابد من التفصيل قلوا سامحني اغتبتك بأن قلت فيك كذا وكذا واستظهر النووي الأول قال والدليل على ذلك ما روى أنس بن مال يعني على قول الحسن من عدم الاستحلال ما روى انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة من اغتبت أن تستغفر لها والحديث فيه ضعف وإلا لو صح لكان نصا في النزاع وما كان لغني في المسألة لكنه غير الصحيح وقال مجاهد كفارة أكلك لحم أخيك أن تسني عليه وتدعو له بخير وصحح الغزالي قول عطاء في جواب من ساله عن التوبه من الغيبه وهو ان تمشي الى صاحبه يعني تذهب اليه فتقول كذبت فيما قلت وظلمتك واساء فان شئت اخذت بحقك وان شئت عفوت هذا صححه الغزالي وهو بمعنى القول الأول من وجوب الاستحلال نعم وأما قول القائل العرض لا عوض له فلا يجب الاستحلال منه بخلاف المال فكلام ضعيف إذ قد وجب في العرض حد القذف معروف أن حد القذف يعني إذا قذف إنسان الإنسانة بما يشينه في عرضه كذنى ونحوه وفيه الحد المعروف ثمانون جلد وتثبت المطالبة به بل في الحديث الصحيح مروي أنه صلى الله عليه وسلم قال من كانت له مظلمة لاخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درها إن كان له عمل طالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن حسنات تخذت من سيئات صاحبه فحمل عليه وقالت عائشة رضي الله عنها لامرأة قالت لأخرى إنها طويلة الزيل قد اغتبتيها فاتحليها فإذا لابد من الاستحلال انقدر عليه فإن كان غائبا أو ميتا فينبغي أن يكثر الاستغثار والدعاء ويكثر من الحسنات إلى هنا انتهى كلام النووي وقد عرض المسألة على نحو ما أسلفنا وقال الإمام القرطبي رحمه الله هل يستحب هل يستحل المغتاب يعني هل يستحل المغتاب المغتاب الذي اغتابه أو يستحل المغتاب كلاهما اختلف فيه فقالت فرقة ليس عليه استحلاله وإنما هي خطيئة بينه وبين ربه واحتجت بأنه لم يأخذ من ماله ولا أصاب من بدنه ما ينقصه فليس ذلك بمظلمة يستحلها منه وإنما المظلمة ما يكون منه البدن والعوض في المال والبدن تقدم من هذا الكلام ضعيف، لأن أحيانا أو غالبا ما تكون يعني أذ العرض أشد من أذ البدن ومن أذ المال كثيرا ما يكون كذلك. كما قال السعف جراحات اللثاني أو جراحات الثناني لها التئام ولا يلتام ما جرح اللثام. وقالت فرقه هي مظلمة. كثرتها الاستغفار لصاحبها الذي اغتابها واحتجت بحديث يروى عن الحسن قال كثرت الغيبة أن تستغفر لمن اغتبت وقالت فرقة هي مظلمة وعليه الاستحلال منها إذن ثلاثة أقوال من قال ليست مظلمة يعني الغيبة هذا أضعف الأقوال بل هي مظلم فقد صحف النصوص أنه من الظلم القول الثاني قال هي مظلمة لكن استحلاله يكفى فيه أو يكتفى فيه بالاستغفار والقول الثالث مظلمة ولمد من الاستحلال واحتجت بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليتحلله منه وذكر الحديث عند البخاري من حديث أبي هرية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم وذكر الحديث وقد رواه من حديث عائشة أن امرأة دخلت عليها فلما قامت قالت امرأة ما أطول زيلها فقالت لها عائشة لقد اغتبتيها فاستحل فدلت الأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظلمة يجب على المغتاب استحلالها وأما قول من قال إنما الغيبة في المال والبدل المصنف بعد أن ذكر الثلاثة أو القرطبي بعد أن ذكر الثلاثة الأقوال يبدأ يكرث يرد على ما يحتاج إلى الرد منها الآن يرد على القول الأول أما قول من قال انما الغيبه في المال والبدن فقد اجمعت العلماء على أن على القاضي للمقذور مظلمة يأخذه بالحد حتى يقيمه عليه وذلك ليس في البدن ولا في المال ففي ذلك دليل على أن الظلم في العرض والبدن والمال فقال تعالى في القاضي فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بهت مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله في طينه الخبال يوم القيامه يعني طينه الخبال يعني عصاره اهل النار والعياذ بالله يعني من ظلم مؤمنا بما ليس فيه وذلك كله في غير المال والبدأ إذن رد القرطبي القول الأول بأنه ليس فيه شيء إذا كان في عرضه وأما من قال إنها مظلمة وكفارة المظلمة أن يستغفر لصاحبها قول الثاني فقد ناقض إذ سماها مظلمة ثم قال كفارتها أن يستغفر لصاحبها لأن قوله مظلمة أو مظلمة تثبت ظلامة المظلوم فإذا ثبثت الظلامة لم يزلها عن الظالم إلا إحلال المظلوم له ويضاعف أيضا القول الثاني يقرطبه وأما قول الحسن فليس بحجة قول الحسن في الاستدلال لهذا القول إنه يكفي الاستغفار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له عند أخيه مظلمة في عرض أو مال فليتحللها منه وقد ذهب بعضهم إلى ترك التحليل لمن سأله ورأى أنه لا يحل له ما حرم الله عليه الآن المصنف قصد الشيخ حفظه الله يذكر لك أشد الأقوال في المسألة حتى لا تستهين بالغيب فرد قول من قال ليست بذنب إذا كانت في العرض وهذا ظاهر الآن يرد القرطبي قول من يقول إنه يكفي الاستغفار للمغتاب ويريد القرطبي أن يقول لا بد من الاستحلال ويؤكد على هذا بهذه المناقشة قال وقد ذهب بعضهم إلى ترك التحليل لمن سأله ورأى أنه لا يحل له ما حرم الله عليه هذا أشد مذهب في هذا الباب وهو أن من قال لك قد اغتبتك فأحلني قل لك ابدا والله ما احلك وهذا مذهب سعيد بن المسيح. رأى أنه لا يحل له ما حرم الله عليه قال لا احلل من ظلمني وقيل لابن سيرين يا ابا بكر هذا رجل سالك ان تحله من مظلمه هي لك عنده فقال اني لم احرمها عليه فاحلها ان الله حرم الغيبه عليه ما كنت لأحل ما حرم الله عليه ابدا يعني وجه هؤلاء ان الغيبه حرمها الله فالقضية بينك وبين الله فإذا انتهكت هذه الحرمه واغتبتني فأنا لا أحللك ولا أجعلك في حل من شيء حرمه الله عليك هذا أشد مذهب في المسألة يعني يقول لك سامحني تقول له أبدا إنت ارتكبت حرام في حق الله والله تعالى حرم عليك الغيبة فأنا لا أسهد لك بابا يعني قد طيقه الله عليك هذا القول الشديد لكن ليس بصحيح الحمد لله وسيادة. قال وخبر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التحليل وهو الحجة والمبين يعني القرطبي نفسه من إنصافه يرد هذا القول والتحليل يدل على الرحمة وهو من وجه العفو وقد قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله يعني يقول هذا المذهب ضعيف مذهب سعيد وابن سيرين لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحليل قال من كان عنده مظلمة فليستحله والله تعالى ندب إلى العفو انتهى كلام القرطبي وحكى الإمام ابن مفلح رحمه الله القول بوجوب الاستحلال أو بوجوب استحلال المغتاب ثم قال وقيل إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه وذكر الشيخ تقي الدين أنه قول الأكثرين يعني ابن تيمية رحمه الله وذكر غير واحد إن تاب من قذف إنسان أو غيبته قبل علمه به هل يشترط لتوبه إعلامه والتحليل منه نذكرهم العلم هنا أنه قد يحدث أنه علم يعني إذا علم فلا أنك اغتبته لا يرد الخلاف هنا لأنه خلاص علم بد أن تستحلم وأنه محل الخلاف فيما لو لم يعلم أما أنك سببته وهذه غيبة ثم نقل إليه الكلام ولم تسبك خلاص عرث فإذا عرث ليس هناك مصلحة من عدم إخبار بل تذهب إليه وتقول والله لعله نقل إليك ما كان مني فأنا يعني تائب ومستغفر وأرجو أن تحلني هذا معنى قولهم قبل علمه به وقول ابن مفلح إن علم به المظلوم وإلا دعا له هل يشترط لتوبته إعلامه والتحليل منه على روايتين يعني في مذهب الحنابلة لاحظ النصيات إن الجمهور وجوب الاستحلال والحنابلة عندهم قولان يستحل أو يستغفر له ولا يستحل واختار القاضي أنه لا يلزمه يعني القاضي أبو يعلى قاضي الحنابلة لما روى أبو محمد الخلال بإسناده عن أنس مرفوعا من اغتاب رجلا ثم استغفر له من بعد غفر له غيبتها وبإسناده عن أنس مرفوعا كفارة من غتاب أن يستغفره له لكن الحديثان لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لكان موضعا أو نصا في موضع النزاع ولأن في إعلامه إدخال غم عليه قال القاضي فلم يجد ذلك يعني وجه من قال لا تستحله مباشرة حتى لا تدخل الغم عليه إلى أن قال وقال ابن عبد البر في كتاب بهجة المجال قال حذيفة رضي الله عنه كفارة من اغتبته أن تستغفر له وقال عبد الله بن مبارك لسفيان بن عيينة التوبة من الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته فقال سفيان بل تستغفره مما قلت فيه بل تستغفره مما قلت فيه عن تستحله فقال ابن المبارك لا تؤذوه مرتين لا تؤذوه مرتين يعني مرة بالغيبة من ورائه ومرة بإخباره بما كان ومثل قول ابن المبارك اختاره الشيخ تقي الدين أو اختاره الشيخ تقي الدين ابن الصلاح في فتاويه وقال وقال يعني ابن الصلاح واختار أصحابنا أنه لا يعلمه بل يدعو له دعاءا يكون احسانا اليه في مقابله مظلمته كما روي في الاثر ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما مسلم شتمته او لعنته او سببته او جلدته فاجعل ذلك له صلاه وزكاه وقربه تقربه بها اليك يوم القيامه هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم إذن المقصود أيما مسلم شتمته أو لعنته يقصد النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أو سببته أو جلته فاجعل ذلك له هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لربه فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربه تقربه بها إليك يوم القيام يعني النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه بهذا أنه إذا شتم مسلما أو لعنه أو تبه أو جلده أن يكون ذلك قربة إلى الله عز وجل يوم القيامة. يعني الشاهد وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يستحيل له من هذا كما فهمه من الحديث. وهذا أي الدعاء له أحسن من إعلام. فإن في إعلام زيادة إزاء له. هذا المذهب الثاني في المسألة يفصله المصنف الآن. فهو مذهب من اختار عدم اخبار المغتاب بالغيبة لاجل استحلاله منه وهو مذهب الحنابلة او وجه عندهم واكثر اهل العلم على انه يستحب لكن هذا القول هو الراجح الان يفصل محاسن هذا القول يقول وهذا احسن من اعلامه فان في اعلامه زيادة ايزاء له فإن تضرر الإنسان بما علمه من شتمه أبلغ من تضرره بما لا يعلم ثم قد يكون ذلك سبب العدوان على الظالم اولا إذ النفوس لا تقف غالبا عند العقل والإنصاف فتبصر هذا أو فتبصر هذا ففي إعلام هذان الفسادان يعني الآن في إعلام المغتاب بالغيبة مفسدتان الأولى معنوية وهي إيذاؤه ولعلك لو لم تقل له لكان أنا أخف عليه الثانية الحسية وهي أنه ربما يترجم هذا العلم إلى إضرار بك وقول لك والله أنا إذا جاءك وقال لك والله أنا يعني قلت فيك كذا وكذا فقد تؤذيه وقد تظلمه كنوع من التشفي فيما فعل أو تجدد القطيعة والبغضة أو تجدد القطيعة والبغضة يعني البغض والله تعالى أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة وهذه المفتدة قد تعظم في بعض المواضع أكثر من بعض يعني إذا قال لك أنا فعلت كذا وكذا في حقك حتى لو سكت تجد انقباضا منه وقد لا تحتن إليه بعد هذا وقد لا تسمح نفسك بمعاشرته وهذه المفتدة سالسة وليس في اعلامه فائده الا تمكينه من استيفاء حقه كما لو علم ثم بين ان حقه هنا هو العقوبه او الاخذ من الحسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمه لاخيه الحديث ثم قال واذا كان فيعطيه في الدنيا حسنه بدل الحسنه يعني يقول إذا كان ما في فائدة إذا أخبرتهم إن الفائدة ستكون يوم القيامة فإذا لم تكن فائدة في الدنيا من اعلامه فما الحل قال إذا كان فيعطيه في الدنيا حسنة بدل الحسنة فإن الحسنات يذهبن السيئات كيف يعطي حسنة في الدنيا استغفر له أو يدعو له أو يذكره بخير فالدعاء له والاستغفار إحتان إليه وكذلك الثناء عليه بدل الزم له وهذا عام في طعن على شخص او لعنه او تكلم بما يؤذيه امرا او خبرا بطريق الافتاء او التحضيض او غير ذلك فان اعمال اللسان اعظم من اعمال اليد حيا او ميتا حتى لو كان ذلك بتاويل او شبهه ثم باد له الخطا فإن كفرت ذلك أن يقابل الإساءة إليه بالإحسان بالشهادة له بما فيه من الخير والشفاعة له بالدعاء، فيكون الثناء بدل الطعن واللعن، ويدخل في هذا أنواع الطعن واللعن الجاري بتأويل سائر أو غير سائر، كالتكفير والتفصيق ونحو ذلك. إذا المقصود من هذا بيان وجه. من قال إنه لا يستحل وإنما يفتفي بأن يستغفر له وأن يدعو له وأن يحسن السناء عليه وقال شيخ الإسلام الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وإن كانت المنظمة بقدح فيه بغيبة أو قذ فهل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك بعينه والتحلل منه أو إعلامه بأنه قد نال من عرضه ولا يشترط تعيينه أو لا يشترط لهذا ولا هذا بل يكفى في توبته أو يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله من غير إعلام من قذفه وقتابه على ثلاثة أقوال يعني الأقوال الثلاثة الماضية هل يشترط في توبته من منها من الغيوة إعلامه بذلك بعينه والتحلل منه يعني يستحله مع إعلام الزنب بعينه كما تقدم تفصيل هذا القول له أو إعلامه بأنه قد نال من عرضه ولا يشترط تعينه يعني مسامحة عامة أو لا يشترط لا هذا ولا هذا يعني لا يستحل مطلقا وإنما يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله من غير إعلام من قذفه واغتابه على ثلاثة أقوال يعني اللي هي هذه السلة وعن أحمد روايتان منصوصتان في حد القذف هل يشترض في توبة القذف إعلام المقذوف والتحلل منه أم لا ويخرج عليهما توبة المغتاب والشاتم يعني الكلام نقول عن أحمد بحق القذف والقذف كثير في شوارعنا الذي يقول ابن الزانية مثلا وما في معناها هذا قذف لو أن الحدود تقام يمتك في الشارع وينذهب به إلى الحاكم ويقال لو هل رأيت أمه وهي تزني وكان معك كمان ثلاثة أنتم أربعة رأيتموها في زنا صريح طبعا هذا لم يحدث هذه هذا قلب ويجلد فالقضية خطيرة وبناء على هذا يخرج على هذا أيضا المغتاب والشارع قال وانظر إلى ما قال ابن قيم والمعروف في مذهب الشافعي وعبي حنيفة ومالك اشتراط الإعلام والتحلل هكذا ذكره أصحابهم في كتبه إذن قول الجمهور أنك إذا اغتب يشترط أن تتحلل ممن اغتبته وأن تعلمه قال الله أنا يعني سامحني قلت مشيتك على وجه في اتهداء والله سامحني أنا قلت إنك جاهل ولا تحسن شيئا والله سامحني كنا في بعض المجالس وجرى ذكرك فقلت فلان هذا يعني كذا وكذا وشتمتك أو سببتك هذا قول الجمهور هل تقدر عليه والله ما نقدر على هذا فلماذا يعني نورط أنفسنا فيما لا قبل لنا به والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الزم حق آدمي فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه ثم من لم يصحح البراءة من الحق المجهول شرط إعلامه بعينه لا سيما إذا كان من عليه الحق عارفا بقدره فلا بد من إعلام مستحقه به لأنه قد لا تسمح نفسه بالإبراء منه إذا عرف قدره يعني هذا وجه قال لا بد من الاستحلال تفصيلا واحتجوا بالحديث المذكور وهو قوله من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قالوا من الذين قالوا الذين قالوا بد من التفصيل في الاستحلال ولأن في هذه الجناية حقين حقا لله وحقا للآدم الغيب حرام في حق الله وأيضا إيزاء للآدم فهناك حقان فالتوبة منها بتحلل الآدمي لأجل حقه والندم فيما بينه وبين الله لأجل حقه يعني الندم يكفي في حق الله طيب وحق الآدمي لابد من استحلاله قالوا ولهذا كانت توبه القاتل لا تتم إلا بتمكين ولي الدم من نفسه إن شاء قطف وإن شاء عفى. وكذلك توبه قاطع الطريق يعني يمثلون على هذا بنظائره من الذنوب المشتركه بين الله وبين العبد فالذي قتل يتوب الى الله من الذنب ولا بد ايضا ان يستحل المقتول فيكون القصاص او يكون العفو او تكون الديه ومثل هذا الغيبة والقول الآخر إنه لا يشترط الاعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه بل يكفي توبته بينه وبين الله وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه وقذفه بذكر عفته يعني يبدل قذفه بأن يذكر عفته وإحصانه ويستغفر له بقدر مغتابه وهذا اختيار شيخنا ابي العباس بن تيميه قدس الله روحه يعني اختيار شيخ رحمه الله هذا القول الأخير إنه لا وإنما يكفيه أن عليه خيرا وأن يستغفر له واحتج أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسده محضة لا تتضمن مصلحة فانه لا يزيده إلا اذى وحمقا وغما وقد كان مستريحا قبل سماعه فإذا سمعه ربما لم يصبر على حمله وأورسته ضررا في نفسه أو أورسته ضررا في نفسه أو بدنه كما قال الشاعر فإن الذي يؤذيك منه سماعه وإن الذي قال وراءك لم يقل وما كان هذا فإن الشارع لا يبيحه فضلا عن أن يوجبه ويأمر به هذا رب أفحب هذا القول على من قالوا بضرورة أو بوجوب الاستحلال قالوا قالوا يعني الذين قالوا لا يلزم الاستحلال وإنما يكفي الاستغفار والسناء وربما كان إعلامه به سببا للعداوة والحرب بينه وبين القائل فلا يصف له ابدا ويرسه علمه به عداوة وبغضاء مولدة لشر أكبر من شر الغيبة والقذ وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب والتراحم والتعاطف والتحابب قالوا والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين يعني قالوا إن كان في مال لابد هذا بلا خلاف لكن في العرض لا يلزم وهناك فرق بين استحلاله من جناية العرض اللي هي الغيبة وبين جناية المال والبدن التي لابد فيها من الاستحلال هذا الفرق من وجهين أحدهما أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه فلا يجوز إخفاؤها عنه يعني إذا أخذ منه مال يرده إليه فهو ينتفع بالمال أو إذا يعني آزاه في بدنه فإنه يقتص منه فتشفى بذلك فإنه محض حق فيجب عليه أداؤه إليه بخلاف الغيبة والقذ فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره وتهييجه فقط فقياس أحدهم على الآخر من أسد القياس. واضح هذا الوجه يقول لذكاة القضية قضيب يعني مفهدة في غيبة ونحو ذلك فإن استحلاله لن يضيف إليه شيئا جديدا أما لو كانت مال سينتفع بالمال لكن إن كان غيبة في عرضه فإنه لن يزيده إلا ضررا وهما وغما وتهييجا والشريعة جاءت بالمصالح وليس بالمفاسد والثاني أنه إذا أعلمه بها لم تؤذه ولم تهز منه غضبا يعني إذا أعلمه بالمال ونحو ذلك لم تؤذه ولم تهز منه غضبا ولا عدوة بل ربما سره ذلك لأنه يرجع له فلوس وفرح به بخلاف إعلامه بما مزق به عرضه طول عمره ليلا ونهارا من أنواع القذف والغيبة والهجو فاعتبار أحدهما بالآخر اعتبار فاسد وهذا هو الصحيح في القولين كما رأيه والله أعلم إذن رجح ابن قيم تبعا الشيخ السيد بن رحمه الله أنه لا يستحله لأنه ليس هناك مكسبة وأن قياس الاستحلال في المال على الاستحلال في العرض أو العرض على المال غير صحيح إن الاستحلال في المال فيه منفعة ترد إليه المال وهذا مطلح أما الاستحلال في العرض ففيه تهييز بنافائدة وقال رحمه الله في موضع آخر وهذه المسألة فيها قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد وهما هل يكفي في التوبة من الغيبة؟ الاستغفار للمغتاب أم لابد من إعلامه وتحلله قال والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه بل يكفيه الاستغفار لها وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره قال والذين قالوا لابد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية والفرق بينهما ظاهر فإن في الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إلي فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها يعني كنت أشتغل عندك وغصبت ألف جنيه من الدرج وهانذا أردها إلي فالرجل يفرح والله الله قدت فوقتها أنا محتاج فهذا يخصف عنه وقد يقول والله خلاص أنا تصدقت عليك به ويخف عليه هذا بحق المالية أما لو قال لو كنت أسبك وأشتمك وأقول إنك كذا وكذا فهذا يعني مفتدة أكبر من مصلحته قالوا أما في الغيبة فلا يمكن ذلك ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصد الشارع فإنه يغر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمي به ولعله يهيج عداوته ولا يصف له أبدا وما كان هذا سبيله فالشارع الحكيم لا يبيحه ولا يجيذه فضلا عن أن يوجبه ويأمر به ومدار دار الشريعة على تعطيل المثاثب وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها وكان لابد من قراءة الفصل كاملا كما كامل رأيت لمعرفة أصل المثالة على كل حال اذا اتفق ان رجلا فعل معك خلاف الراجح لديك كان يكون الآن استقر عندك ان عدم الاستحلال في العرض اما الاستحلال في المال فلابد انتبه استحلال في المال لابد لكن الاستحلال في العرض ان فلان يعني جاهل او فلان ظالم او فلان يعني أو فلان قصير أو فلان يعني يجلس عند كذا أو يفعل كذا أو نحو ذلك لو أن إنسانا جاءك واستحلك وأنت ترى خلاف هذا القول فهذه فرصة يعني في هذا منفع أن تنظر نفسك وديانتك وصبرك وحلمك وإخلاصك فإن كنت مخلصا تقول الله يا خي غفر الله لك على كل حاجة أسألي يسيرا أنا مثل هذا وأشد أما إذا وجدت نفسك يعني تستفز لأن تضربه مثلا أو تؤذيه أو تضمر أن تغتابه كما اغتابك فهذا يدل على خبث النفس فإن الإنسان الصالح حتى لو يعني ذكر له أنه اغتيب تفصيلا فإنه يقول الحمد لله يعني ما خفية من ذنبي أكثر مما ظهر ولا تأسر ولا يوجد في قلبه يعني بغضل للمغتاب وين وجد نوع من الكراهية لذلك إلا أنه لا يوجد في نفسه بغضا للمغتاب لأنه يعلم كما يقول من حالك بعض الأشخاص وأنت أيضا تغتاب أحيانا فلا يخلو من سعيد لكن خلاص البحث والمصنف لعله يعني فول بهذا البحث ونقل أكثر من نقل بدأ بنقول عن النووي ثم أرتفها بنقول عن القرطبي في ترجيح القول الأول لبيان أن أكثر أهل العلم يرون هذا حتى يشدد عليك في أمر الغيبة وأن أكثر العلماء يرون وجوب الاستحلال بل بعضهم يرى الاستحلال التفصيل ثم ختم بنقول عن ابن القيم رحمه الله وكأنه يرى في نهاية البحث قول ابن القيم وهو يعني في منظب الإمام أحمد هو الراجح على كل حال الذي يعني ندين به إن شاء الله أنه لا يلزم تفصيل الاستحلال لأن فيه يعني مقاصد الشريعة لكن المقصود الاشاره إلى الحرج الذي يقع فيه المغتاب إلى هذا الحد الذي ينبغي أن تخرج عنها وليس معنى أن المختار ألا تستحل المغتاب استحلالا تفصيليا وتذكر له مجاني ليس معنا هذا الأمر سهل وواتع أبدا وليس في أنه يعني يذكره بخير في المجالس الذي ذكره فيها بشر أو يدعو له أن هذا يكفيه قد لا يكفيه وقد يبقى الحرج لكن على كل حال هذا خف الأضرار فالذي ينبغي والذي لا خلاف عليه أن الواجب أن ألا تضيق واسعا الواسع ان تكف لسانك كف عليك هذا والضيق اذا يعني دخلت في بنيات الطريق ووقعت في مثل هذه الامور هذا يعني مما يشين ولا ينبغي ان توقع نفسك في مثل هذا نسال الله تعالى ان يجنبنا الغيبه والنميمه والقذف والبهدح وغير ذلك مما يعني يجره علينا اللسان وأظن أن أنكم ترون تأجيل الدرس الثاني حتى يعني لا يتأخر بنا الوقت. اكتفي بهذا اليوم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك علىنا.